بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا يصفه او ان قص منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا ان سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طميلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 فكيف تتقون إن كفرتم يومين يجعل الولدان شيبا السماء فطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا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 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قبضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم